الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ونولاه أما بعد أحبابنا إخواننا واخواتنا في الله تبارك وتعالى شبابنا وفتياتنا أحب أن أناديكم دائما لأني أحبكم في الله عز وجل وأحب أن تذوقوا من حلاوة ما نذوق من صلاة الفجر وخاصة في المساجد عمارة لبيوت الله تبارك وتعالى صلاة الفجر أول شيء بتعمله لما الواحد صلى ركعتين السنة بتضبط التوحيد بتعيد الإنسان إلى صفاء التوحيد ونقاء التوحيد السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم مثل عن أبي هريرة أنه كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر في الركعة الأولى بقول يا أيها الكافرون وفي الركعة الثانية بقول هو الله أحد تخيلوا كل واحد فينا أول ما يقوم من نوم الصبح وبيصلي ويقرأ الفاتحة ثم بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون إذن هو بيتوقع هجوما كاسحا من الكافرين على دينه على أخلاقه على قيبه على أعرافه ويريدون الإنسان كما قال الله تعالى وذوا لو تدهنوا فيدهنون ويقول الله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا ما فيش حد يدعى نفس القوة أبدا ده ربنا بيقول للرسول ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا وسيدنا يوسف عليه السلام قال رب السجن وأحب إلي مما يدعونني إلي وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين إذا ما حدش استجدع نفسه ويقول إن أنا قادر على الفتن وقادر على موجهة الضغط الخارجي إن أنا أكون واحد من هؤلاء الذين يسيرون وراء الدهماء ويتبعون كل ناعق ويقلدون كل أحمق وكل فاجر وفاسق لا أنا لي منهج قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون رفض ولا أنتم عابدون ما أعبد مش هترضوا بالعندي ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين إذا من أول اليوم بتوضح ان انا مسلم لها تميز في هذه الحياة احنا قدنا طالع حاجات اسمها الانترفيث اللي هو تداخل الاديان وان نعمل تقارب بين الاديان شوف يا جماعة كل دي اخذيب ما نتحكش على بعضنا احنا بيقولهم الكلام ده بيقولهم الكلام ده وهم عارفين نحن بيتحكوا علينا واحنا يعني اللي صادق من الناس عارف هو بيتحك عليهم ما فيش حاجة اسمها تقارب بين الاديان لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدين هذا فين ده احنا كل يوم الصبح في صلاة الفجر وقبل ما, ما نام بنختم بيها في الشفع والوتر هنقول لربنا ايه قل هو الله احد ونت بتثلث الله الصمد والناس تلقى الى غير الله الصمد هو الذي يحتاج الخلق جميعا اليه ولا يحتاج إلى أحد من خلقه والناس بتتوسل للزعماء والرؤساء والمديرين ويرتعش قدام المدير ويقول صباح المدير يا سعدت الخير ويبقى يعني عمال يتوسل بالحرام وبالنميمة وبالغيبة تبدأ عنده فعلا صفاء عقيدة عنده الله الصمت الذي يجب أن يلجأ الخلق جميعا إليه ما واحد يقول لك اللي يجوز منه نقول له أبا واللي بيدفع الشيك أب أنا عبد له أم سليم فور إني بضي هو بيدة شك الكلام ده بيتقال في أمريكا في كل حتة أنا عبد اللي بيدفع للشيك اللي بيدفع للمرتب لا لا لا وألفه لا من أول صراط الفجر بتعلم الإنسان قوة الإيمان والعقيدة قوة التوحيد صفاء التوحيد نقاء التوحيد عدم الشرك بالله عز وجل فاللي موجود في الإسلام موجود في الإسلام هو التقارب بين أتباع الأديان التعايش بين أتباع الأديان أداء الحقوق الأديان الأخرى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم اللي موجود في الدين رسلموا على فراش الموت بيوصي وصي رائع جدا بأهل الكتاب ويوصي بهم خيرا ويأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليهم هو ده اللي في الإسلام إنما أنا أسأس من, من الدين بتاعه هذا الكلام غير صحيح نحن كنا في هولندا منذ يعني أسابيع في المؤتمر الخاص بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم وحضر ناس من غير المسلمين يعني أعداد جيدة و قلنا نحن لا ندعو إلى التقريب بين الأديان نحن ندعو إلى التقريب بيننا نحن نحن بنعيش في أرض واحدة لما يكون واحد مسلم عايش جنب واحد في ستوكهولم، ولا في أمستردام ولا في فرانكفورت ولا في واشنطن دي سي ولا في طوكيو، ولا في أي مدينة من المدن أصبح في حق الجوار حق التعايش من الناس وبعضها لكن ما تختلفش الأديان ببعضها لكم دينكم ولي دين قلوا الله أحد الله الصمت لم يلد ولم يولد ولم يكن له كوفوا أحد إذا جماعة اللي بيثلثوا بيقلهوا وبيعملوا الأشياء دي كلها أقول لا وألف لا أنا لازم من جوة اهتز لكل مرة واحد يسلف مع الله عز وجل ويحمل عقيدة التسليث وعقيدة الشرك الرهيبة لأن الله يقول في سورة مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا أن سيدنا عيسى ابن الله لقد جئتم شيئا إدى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 وتنشق الأرض وتخر الجبال وهدى السبب إيه أن دعوا للرحمن ولده وإحنا ولا حاجة دمنا برد الناس تسلف وتكفر ألف نوع من الكفر وإحنا عايزين نقول تقارب بين الأديان وتعالوا يا جماعة يعني إحنا زي بعض وما فيش فرق بين أي مسلم وغير مسلم لا في فرق فماذا بعد الحق إلا الضلال في فرق أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون في فرق أمن وقانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون في فرق بنقول في كل ركعة اهدر الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللي هم اليهود ولا الضالين اللي هم النصارى هنروح فين هنزور في دين الله عشان نراضي ده وده ونغضب رب العباد سبحانه وتعالى من اول مطلع كده صلاة الفجر العقيدة بتبقى صافية واضحة قوية ناصعة لا تقبل المساومة لا تقبل المداهنة لا تقبل ابدا التنازلات هذه صلاة الفجر التي نريدها صلاة الفجر لها ايضا خصائص فريدة جدا لم تكون لأية الصلاة الأخرى جمعها أيضا أقول الكريم الدكتور راغب السرجاني في كتابي كيف تحافظ على الصلاة الفجر نراجعها هناك لكن نذكر بعضا من هذه ال ال ال الجوانب الجانب الأول أول صلاة فرضت في الإسلام صلاة الفجر والعصر هذه أول صلاة فرضت كانت مرتين في اليوم الفجر والعصر فهذه صلاة أساسية اثنين صلاة الفجر ليس لها أبداً أن تجمع ولا أن تقصر أولا يارك اهتم في قصر زي المغرب لكن المغرب يجمع مع العشاء جمع تقديم أو جمع تأخير إلا الفجر لا يجمع أبدا مع صلاة أخرى لا يجمع مع العشاء قبله ولا مع الظهر بعده هذه صلاة فريدة صلاة الفجر تكون في وقت ما بين الليل والنهار في اقبال النهار وإدبار الليل فهي توحي فعلا بالأمل الكبير جدا وهذا وقت البكور فيه وقت البركة النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي الإمام مسلم يقول بورك لأمتي في بكورها قومي فاشهدي قربت ربك لبلت عائشة ليه لأنه وقت بركة وقت خير والفلاحين زمان كانوا يصلوا الفكر في الجامع ويطلعوا على الحقول بتاعته وكان القليل كتير والبركة كثيرة فعلا والأسرة كده فيها ترابط وطراحة متوادد وتعاون وكنا زمان لما نمشي بين الفلاحين وهو ووبيحة الارض نقول الله يخضر لكم انه ما عادش الكلام ده بيتقال دلوقتي ولما كان الفلاح يجي كيل الكيلة بتاعت الامح ولا الرز يقولك الله واحد او الكيلة مالوش تاني ها؟ كان مرفوطين بالعقيدة بالبركة يقولك البركة كم عندك دلوقتي ما يقولش انت كم كيلة جاب الفدان اللي عندك جاب كم اردام بالفدان يقولك البركة عندك وقديه البركة دلوقتي الناس يتحقوا من البركة ولا لك بعملية دروش في حاجة اسمها بركة اه في بركة ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون في بركة الارض التي باركنا فيها الارض المقدسة سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله في بركة البركة لو أليل من الطعام يعذو الأولاد يأكلوا على هذا من هذا الطعام يعني في بركة كثيرة جدا ويكفي عدد كبيرة جدا إن في بركة البركة كلها في وقت تقديم الأرزاق بعد صلاة الفجر هذا الوقت صلاة الفجر وما بعده فالرسول ﷺ بيطلع فعلا بيشهد يعني هذا الخير في أول يعني بوكيل اليوم صلاة الفجر لها أيضا أدعية مخصوصة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلا الفجر ويجلس يعني على هيئته في التشهد ويقول اللهم أجرني من النار سبع مرات ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من قالهن حين يصبح كنا له حرزا من النار لما يقولها سبع مرات سبع مرات دي تأخذ أديه؟ تأخذ ثواني مش هتأخذ نصف دقيقة فالواحد لازم يحط في ذهن لازم بيصلي ونطر نفسه وعيد هي ختام الصلاة من الصلاة نبي السلام كان يصلي يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دارك دار السلام اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بيقول سيدنا معاذ بيقول الأمة كلها اللهم إني أسألك الجنة اللهم جن منار من سبع مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير عشر مرات من قالهم من حين يصبح كما جاء في حديث البخاري كانك كمن أعطى عشرا من ولد إسماعيل ولم يأتي أحد بأفضل منه إلا رجل قال مثله أو زاد بالله عليكم الخير الكثير ذا مين طير كذا وينساه وتبع عملية يعني في بؤرة الله شعور وليس في بؤرة العمل والإقبال على الله سبحانه وتعالى صلاة الفجر فعلا لها خصائص فريدة من بين جميع هذه الصلاوات لكن من رائع هذه وأنا أتمنى نسمع الحلقة دي أتمنى فعلا نعمل حسابنا كل أسبوع صلي الفجر مرة وقعد في الجامعة إلى الشروق النبي صلى الله عليه وسلم يقول والحديث يصل إلى درجة الحسن على الأقل من صلى الفجر ثم جلس في مصلاة في نفس الجامعة يذكر الله حتى تشرق الشمس كتب له أجر عمرة وحجة تام تام تام يعني الحج والعمرة ده مش بس الأجنية تقدر كل يوم لو عايز تأخذ ثواب والحديث عندك والله عز وجل عند حسن ظن عبده به لا يمكن تكون تفق بالله الله هو يعطيك هذا الثواب ولا بنقول لك لا مش هديك أبدا فصل الفكر بالذات لما تشعر في قسوة في قلبك ويريتك تروح جامع محدش عرفك فيه ويريتك تروح في جامعة تهد على جنب، وتصلي الفجر كده وتجلس الى ان تشرق الشمس وتصلي الدعاء ثم تخرج تكون قريت قرآن في هذا الوقت قريت الكارث صباح ختمت الصلاة بشكل جيد عشت مع الله سبحانه وتعالى عشت خلوة صفاء مع النفس وتاخد بعضك وتطلع بعد شروق الشمس تصلي كثير الدعاء ثم تخرج وقد اخذت ثواب عمره وحجه تامة تامة تم في صلاه الفجر يا اخواني بالله عليكم الخير ده كله حد يفرط فيه بتمنى المرة دي وان اسال اخواني واخواتي حتى الاخت لو بتروحش الجامع في مصلاه تصلي الفجر وتخليها على السجاده لغايه شروق الشمس مرة في الاسبوع هنحافظ على اذكار ما بعد صلاة الفجر هنحافظ على ركعات الفجر فهو ما خير من الدنيا وما فيها هنفكر بعمق واحنا بنصلي كيف ان بنصلي بعد الفتح كل ايها الكافرون قول والله أحط على تانية في صلاة السنة على أساس أن نصفي التوحيد تماما لكن الأفضل من هذا كله قلت صلى ركعتين الفجر وراجع حس أنك أغنى واحد في الدنيا لأن ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها ولما تفوت أيضا افتكر كويس قوي أنك أفقر واحد في الدنيا يوم أن فوت صلاة الفجر أو ركعتين الفجر هذا خير الدنيا والأخرة لا يفوتنا أبدا بإذن الله جزاكم الله خيرا شكر الله لكم السلام عليكم رحمة الله وبركاته